ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض أتيا طوعا أوكرها قالت أتينا طاعين فقداه النسبع سماء في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 رَبَّنَا لَئِنْ أَنزَلْتَ عَلَيْنَا مَلَائِكَةً فَإِنَّا لَخَاضِعُونَ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَمَا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقانوا وقانوا من أشد منا قوة أو نم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 وما ينقاها إلا الذين صدر وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ لَنَإِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, والنهار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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي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 كِمْ مِنْهُمُ الرِّيْبُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ أَفَعَلَنِيَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ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 لا يقولن إن هذاني وما أظن الساعة قائمة ولإرجعت إلى ربي إنني عنده للحسناء فلننب أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أ ولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم. ألا إن أهو بكل شيء